إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يوني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سبيعا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أَبَتِ اني اخاف أَنْ يمسكك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان بريا قال اراضيت انت عن الهتي يا ابراهيم لا ان لم نك بهجرني مليجا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفييا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَبَهَمْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صَدْقٍ عَلِيٌّ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَشُوَلًا نَّبِيًّا